مش الآية اللي بعدها؟ قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أي سوء؟ بس لاحظ قال مضطر إذا؟ ما قال راح وامتح المستشارين تكفون عندي ها؟ لا قال إذا دعاه شفت الشروط؟ الشروط طبعا واضحة في القرآن ما في غبش أنت مضطر حققت 50% 50% الثانية وين راحت؟ إذا دعاه ولا قلبك راح من يعرف عرف فلانت عرف واسطة في ها؟ وين راح؟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 طيب ليش ما تتشكل الغني مثل ما تشكل الفقراء؟ ليش تروح للعبد المملوك اللي ما يقدر على شيء وتقعد تضيع وقتك معه وتترك وتذرون أحسن الخالقين الله فإذا عندنا مشكلة إحنا يعني الله سبحانه ثبتها في القرآن قال قالوا آمنا بأفواههم كلام جميل متوكلين على الله وعارفين الله لكن قال ولم تؤمن قلوبهم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 وأنت قلت النملة هذه أنا الآن موجود إذا تبين تستعينين بي أنا حسبك أكفيك والنمل هذا اللي إحنا متوعدينها حتى تثبت أنت إيمان هذه النملة فيك هل بتذبح النمل وهم هنا بعيدين ولا تخليهم يجربون يجربون والله هذا المشهد في القرآن أكثر من أي وصا فعشان الله يختبر من اللي هالمثل أعلى إيمانك أنت ما يخلي المصايب بعيد عنك ويذبها قبل لا يجيك الحزن خلاك تقرب فتخلي النمل هذا اللي يقربون وتشوف وين بتروح هذه النملة هي صادقة بك صادق أص... هي, هي صادقة وذلاء أما قضية قدرتك على هذه النمل الأربعين هذه أصلا ما تحتاج نقاش لأنني كنت تقدر تضربهم هنا ولا, هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا متى ما أردت الأمر عندك هين وهو علي هين لله المثل الأعلى سبحانه سبحان فعشان تختبر العنق إيمان هذه النملة خل هذا ليقربون عشان كده الله سبحانه وتعالى ما طلب من ما طلب من إبراهيم أنه يعني يؤمن فيه ثم أول ما أشعلوا النار طفاها الله عز وجل لا أشعلوا النار يقربون ثم مسكوا إبراهيم يقربون إيمان ما تزعزع ثم ربطوه وكبلوه وضعوا في منجنيق ويشوف النار قدامه الآن يعني ما فيه يعني ثم ما الله سبحانه وتعالى أنجاه الآن ألقى في النار، وفي الآثر اللي فيه مقال أن جبريل جاء بـ بـ على صورته عليه السلام ست جناح تقول عائشة رضي الله عنها البخاري جناح واحد يسد الأفق، تخيل يجيك واحد بهالعظمة، وقال لك من حاجةني يا إبراهيم تبغى بطرف جناح أطفئهم هم نارهم، هو اجتثث سبع قرى لقوم لوط اجتثثها فجعلنا عليها بطرف جناح من الست مئة، يعني مهو بخمس مئة وتسع وتسعين شاغرة خمس وتسعين وبعد يعني طرف جناح اجتث سبع قرى وفي رواية 14 قرية فيقول له ألك من حاجة يا إبراهيم القلب ما تعلق أنا أعرف اللي خلقك يعني أنت الآن عندك 600 جناح وكبير أنا أعرف اللي أكبر منك جل جلاله أعرف اللي خلق هذه الأجنحة كلها أعرف اللي أصلا أنت لن تستطيع تساعدني إلا بحوله وقوته أنا ما تعلق قلبي بأحد عشان كذا قال أما منك فلا أنا انا أعرف واحد أقوى لو قلتك ساعدني وربي ما أراد يعرف عبد مملوكا لا يقدر على شيء ها؟ ويعرف هل يستوياني مثلا يعرف من يطلب فقلبه ما تعلق بأحد أقل من الله عزيز أبدا فقال أما منك فلا, فلا وأما من الله فنعم حسبي الله يقول لنا بسلف البخاري قالها إبراهيم وهو قال حسبي الله لكن حسبي الله ما لإلا الله لا حسبي الله ونعم يقول والله أنه نعم ربي أنا عارف من المتوك علي قال حسبي الله ونعم الوكيل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 حنا لا, لا مسكن ولا بيت ولا يدرون يروحون ناس طابي يذبحونه ما في شيء يعني آتنا من لدونك رحمة وهي لنا والله ما ندري هم بيصيدوننا الحين ولا بعد شوي ولا بقطعونا ولا بيصلبون ما ندري لكن والله اطلعنا لك يا ربي ربنا آتنا من لدونك رحمة وهي لنا أنت اللي واحدك سبحانك تقدر تهيج لنا من أمرنا رشدا الآن يا آخر هم وينهم في الكهف فسبحان الله أنت لا بغيت تحمي ناس بتحطهم في مكان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 ما حد عليهم هم نايمين الله عظيم يقول بحطهم في مكان ما في باب وبخليهم ينومون واللي يقدر يجيهم يجيهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله فضربنا على آذانهم شوف وإن مشكلة عندنا يا شيخ عادل لنا نجي نقول يا رب مثلا وعطني هالقضية أطلب مسألة من الله سبحانه وتعالى ثم أطلب أنا الطريقة اللي تجي فيها يا أخي نتشتخبك طريقة هذه، إن طلبت أبغى هالأمر ما هي شغلك، شغل الله يا سلام، القضية ما, ما هي وهذه مشكلتنا الحين يا يا أما، ما توكلنا على الله؟ ولا قلنا بنتوكل على الله؟ بس أننا ما نبغاها كذا يا رب، أننا نبغاها تصير كذا أجل أنت يعني، ما حدت فقيرين؟ أنت خلية، سوها أنت بنفسك كيفك؟ أي نعم، عشان كذا، ما معنى التوكل؟ التوكل هو سكون القلب مع تحرك الجوارح أنا قاعد أسعى وقدم ووظيفة، أسوي، و... لكن ما أندل أحد قدمت صح الوظيفة لك، قدمت معرضي عندك لكن والله ما تعلقت فيك قادر إنك مسكين أنت إذا ما أمرك ربي ما بت ما بمشي يعني 13 عشر يقدمون يقبل منها اثنين والله والله إن الاثنين دولي والله هن يوقع لك عقد ولا تر ترقية في الأرض حتى يأذن فيها الملك اللي في السماء والله فالشاهد جعلهم الله قال فضربنا على أذانهم يعني مريم مفروض تقومهم أكثر تقولات نومون وانتبهوا خلوا واحد عندكم قايم كل شوي عشان ينتبه من اللي جاء يعلمكم لا يقول الله نومكم كله ياجعلهم في أسوأ الظروف اللي من عقول البشرية كيف يعني نايمين على قد ما حط لكم واحد لا بس جاء قومكم لا اللي عافضهم رب العالمين لأجل هذا قال الله عز وجل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا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 وهي, و... وهي لكم من أمركم مرفقا وترش الشمس بدأت ال... من نشرت الرحمة أن وين نشرت الرحمة في بيتنا من منا دعا في بيته يا رب بينشر لي من رحمتك كل أهلي ها وهيء لنا من أمرنا مرفقا فلما نشر في الكف لن آخذ كلام طويل وأعيد كلام معيود حتى أذ س الشيخ وترش الشمس أنت لو تبى تتنور على الناس في الكف بيجي من لمبة سراج <تصفيق> هذه الشمس إيه إذا افتقرت لبشر بيعطونك أكثر شيء سراج ولا لمبة ولك الشاف لكن رب العالمين جعل الشمس تزاور في قراءة وتزور في قراءة وتزاور عن كهفهم ذات صارت القضية الآن الشمس تعاملهم معاملة غير الدنيا كلها لا إله إلا الله الكهف هذا في الجبل له معية خاصة في واحد أمرها تفعل الشيء لا إله إلا ف فقال الله عزيز تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت رعاية خاصة تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله. من يهدي الله يتعلق قلبك برب العالمين فقط، فهو المهتد. وليه فلن تجد له وليا مرشدها. ضايع يدور مرشدين من الفقرة ذولي. ما حد قال لك لا ت ولا تستخير. لكن قلبك وين؟ وأكل واحد يعرف نفسه. يعني قلبك هو أول ما أول ما تجيك مصيبة شعاع. وين ترو؟ أول ما تجيك جاءك خبر الآن في مشكلة في حادث. آه؟ من أول واحد؟ الواجب لله عز وجل أيوة. لكن هل هذا هو الواقع؟ لا. لأجل هذا الله سبحانه وتعالى لما دبر بس, بس شيخ بس قصص كثير بس أتوقع نحن مبالغين في هذا الكلام نقول لل المشاهدين نحن نعلقهم بالله عز وجل إذا جدكم مشكجتكم مصيبة حتى شيخ المرضى عشان تقنعني وتقنع المشاهدين معي هل المريض المقعد أحسن مني حال وأنا صحيح معافى متعلق بالمخلوقين أو بالناس إحنا ما أشاهد المقعد أقول الله يعين مسكين قلبونه ميرجعوني صار لكن هل هو أحسن مني حالا وأنا صحيح المعافى؟ أحسن منك في إيش هذا السؤال نجاوب من القرآن؟ في قوته مع الله عز وجل وحبه لله عز وجل وأغنى فقير حقيقي صحته. ي ي القضية مو قضية اتساد وعيقته اتساد. إذا القضية قضية قلبك هذا وينه؟ يعني قد تكون مقعد القضية مقعد عشان كذا الله سبحانه لا ينظر لي. الشكل. اجسادكم ولا صوركم ولا يمكنك تحرك واحد لكن, لكن عند الله قلبك ضعيف إيمان ولكن ينظر إلى قلوبكم. ينظر لي إذا جدك المصيبة تعلق بمن ينظر الله عز وجل وين تدعي قلبك وينه أدعى الله أنا قلبي متعلق بمثل ما جاء في في في الآثر إسرائيل وعقل النبي صلى عليه وسلم يقول حدث عن بني إسرائيل ولا حرج لما رأى موسى عليه السلام رجل يدعو الله يدعو الله يدعو الله فقال يا ربي لو لأنا هذا يدعوني أعطيته يا ربي وأنت رب العالمين أعظم يعني ما في أكرم منك يا ربي هذا الرجل يدعوك يعني وقت طويل وما أعطيته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 عشان كذا هذا أجل مع الاسف الشيخ عبد المحسن وصراحة يا اخوان كلنا فاشلين جمع الشهوات عشان كذا الله عز وجل مو كلنا لأن في الجملة في سنه لانه الله عز وجل يقول الناس إذا كان هذه مصائب وغصب علينا ورحنا للناس ايش يقول في الشهوات اللي بين أيدينا والباب مغلق ولا حد يطلع عليه الا الله عز وجل عشان كذا هذا يحتاج لقلب عشان كذا حبيبي هو القضية قضية ترجع لإحفظ الله يحفظك يحفظ الله تجيه تجاهك صح. لأجل هذا حبيبي الغالي الآن من اللي خايف أصحاب الكهف ولا ولا, ولا اللي يلحقونهم اللي الحقونهم وجهة نظري في إذا إذا إذا كان هناك يعني نتيجة صح. شوف الله كيف يقدر يقلب الأمور كلها قال لو اطلعت عليهم شفت كيف من اللي خايف الحين شوف يعني أنت لا تتصور بعقلك الصغير أنت تائج هذا عقل وقدرة الله أي نعم صح. هذا العقل الصغير الفقير للناس أما الفقير لا عزب يعلم أنك ما في عندك شيء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 ولا, ولا ملقته وفي قراءة لم لقت منهم رعبه فص الله قادر يخلي كل اللي انت خايف منهم يخافون منك لكن انت وين علاقت فيه اتعلقت بشر بشقاقك بالطول وقضيتك بالطول والله ما بتحصلها عشان كذا الحين هم خايفين ثم بعدين هذا الخوف الآن شوف الله كيف يقلب القضية ها خافوا منهم اللي هم خايفين منهم عرفت الله. علي وبعدين الأمر الثاني ما اللي كانوا مهددينهم بالقتل سبحان الله يعني لاحظت شيخ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 لكن هنا بعلقه وقالوا والله لو تعلقت قلوبكم بالفقرة ولن تفلحوا إذا أبداً ونموت موت نرجع معلش لكن نتعلق قلوبنا في أحد نرجع هؤلاء قوموا اتخذوا من دونه آلهة يعني متعلق قلوبهم بحد ثاني هذا ساجد عند قبر وهذا ساجد عند واحد وهذا راح عند سيد وصالح وأولياء أنا أروح للعظيم سبحانه وتعالى عطني أحد أعظم من الله وأقدر من الله أروح له لأجل هذا حبيب الغالي مونسى عليه السلام كان فقير بكل ما تعنيه كلمة الفقر لما خرج موسى عليه السلام من من مدين أباك تشخص لي يا شيخ ابو عبد الله حالته وكل المستمعين الآن أباك تشخص لي حالته واحد خرج من اللي مهدده فرعون يعني مو مهدد واحد قاسي شوي 70% واحد يقطع الأطفال ويقول أنا ربكم أنا رب معاد بقى أكبر من هالجبروت أبدا فخرج موسى منها خائفا يترقب، يعني باقي تشوفك والله القرآن يعلمك وأنك أنك تشوف بصوت الصورة يعني هل أنت حالك؟ كل المشاهدين اللي يشتكونوا بالرسائل هل حالك أسوأ من حلمون موسى عليه السلام؟ في الحالة هذه؟ طالع الله يقول فخرج منها خائفا أنا ممكن أن أكون خائف لكن يترقب يعني متأكد يعني جاء خبر إن الملأة يأتمرون بك والله يخم ناوينك نية حركوا المباحث والاستخبارات وحركوا الجيش وحركوا الحرس وحركوا الجند وحركوا العسكر كلهم الآن قبل أن أطلع حول النصر مصر ينتفونك تنتيف يقطعونك وقدام الناس فرعون يعني والله أني يلعب فيك لعب فخرج منها فقير الآن للأمن خائف أن يترقب ما قال؟ قال ربي يعرفون أين نروحون يعرفون أين نروحون قال ربي نجني ما راح يدور أقرب بيت لبني إسرائيل هذا سبب مشروع لكن قال ربي شوف اول ما يذكرونه عشان كده نتعلم من الدروس اللي هنا ربي نجني من القوم الظالمين انت ها نمل ذولي قادر سبحانك انا اذا كنت انا اقدر بالنمل يصب عليهم مويه يطيرون الله اقدر مني جل جلال جلاله ولا المثل اعلى علينا فقال ربي نجني من القوم الظالمين ثم بعدين هذا كلام حين قبل لا يطلع فالاول لما توجهت لقاء مدين شو الآية اللي بعدها وانت شوف بالصوت والصوره ولما توجهت لقاء مدين قال عسى ربي وش القضيه ربي ربي ربي انو وين نروح فلان فلان فلان تك ها صح لا ربي ما عنده ما ما يعرف مساكين عبد المملوك الله يقدر على شيء وحتى اللي يبغى ينفعني ما يقدر ينفعني إلا بالله عز وجل قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل يقول ما ادري وين اروح عسى ربي أن يهديني سواء السبيل يعني الحين فقير للأمن وفقير للطريق ما يدري يمكن يطب في ناس المولعين ما يديروح ولما ورد ماء مدين شوف الحين واحد الحين في الطيارة يا شيخ نروح من, من الرياض الجدة وتلقى واحد ينظر وجبه وينتظر مويه وينتظر هذا رايح على رجله من فلسطين الى من مصر إلى فلسطين مرس. ثم جاء عند مدين ورد ماء مدين شاف ناس وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه امراتين تذودان قال ما خطبكما قالت هذا نسقي حتى يصل ذو الرعاء صافو شيخ في هنا